وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَتٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد, جراد منذر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا, وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب وقالوا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عونا فالتقى الماء على مريم قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودرس تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز, كأنهم أعجاز نخل قَالُوا إِنْ كَانَ عِذَابُنَا إِلَّا وَنَذِرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ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 وحده فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالندب اننا ارسلنا عليهم حاصبا الا الاله إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من وردنا كذلك نجزي لمن شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا, فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا وعذاب ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون نذق كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر اكنفركم خير من اولائكم ام لكم برا في الزبر أم يقولون نحن جميع تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذو طوما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في الجنات وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في ج النات إ المكينَ في جات وَه في م قع صيدق دمك موقد